سبعة، استمع إلى الأصوات التالية ثم أعدها را، ري، رو زا، زي، زو سا، سي، سو شا، شي، شو ba si su ba di du ta ti tu ba di du a ai u